وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم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 كذبت قر لهم قوم روح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة من برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباقي ليضحض به الحق فأخذتهم, فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حفّت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار